يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي من طلاب العلم الطيبين نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم والعمل وأن نلقى نلقى الله على ذلك وأن من أهل العلم أو ممن ينفع بعلمه غيره من إخوانه وأخواته خاصة في هذه الأزمان التي شح فيها العلم وقل فيه من يطلبه لوجه الله فقليل خير من لا شيء كما يقولون والله المستعان إذن تكلمنا في الدرس السابق عن موضوع من موضوعات علوم القرآن وهو متعلق بنزول القرآن وهو أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن مطلقا وذكرنا على عجالة أن الراجح عند أهل التحقيق من العلماء وهو الذي عليه الأدلة الصحيحة والآثار القوية أن أول ما نزل مطلقا هو مطلع سورة العلق ولا يصح القول بغير ذلك وتحديدا هي الآيات الخمس الأولى من هذه السورة العظيمة وأما آخر ما نزل ففيه الخلاف والراجح والله تعالى أعلم هو آيات من سورة البقرة متتاليات كما في المصحف تضمنت تبدأ بآيات الربا وفيها قوله تعالى في آخر الصفحة الأولى من هذه الآيات واتق يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسابت وهم لا يظلمون وكذلك في صفحة أخرى أو في آية أخرى وهي آية, آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله عز وجل فالراجح بإذن الله أن كل هذه الآيات نزلت مع يعني في نفس الوقت فتكون كلها آخر ما نزل وتعبير الصحابة ببعضها لا ينفي أنها نزلت معا ولكن كل حدث بجزء أو بمثال من ذلك بما يلق بالسياق الذي تكلم فيه وذكرت كذلك في آخر الدرس أن من الخطأ الذي اشتهر عند العامة وبعض من لاحظ لهم من البحث والتنقيب في كلام العلماء وأن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة أن هذا هو آخر ما نزل من القرآن فلا يوجد قائل به معتبر يوجد من قال بذلك ولكنه ليس من المعتبرين عند أهل العلم وقد رددنا على ذلك وذكرنا أنه مجانب للصواب ولا شك وفي هذا اللقاء نرى موضوعا جديدا بإذن الله عز وجل له علاقة وثيقة بنزول القرآن ألا وهو علم المكي والمدني وهو موضوع مهم للغاية ومن نظر في فهارس المصاحف يجد في آخر المصحف أن العلماء ذكروا ما هي الصور المدنية والصور المكية على الراجح أو على مذهب مذهب بعض العلماء أو على الذي وافق تلك الرواية وإن كان الغالب منه متفق عليه لكن كما سنرى في التفصيل شاء الله يوجد بعض الخلافات التي ذكرها العلماء وعلم المكي والمدني علم مهم للغاية من جهه انك تتصور الاطار الذي نزلت فيه هذه الايات وهناك الفاظ قد وردت في القران المكي ولم ترد في القران المدني سنذكرها بإذن الله عز وجل هذا العلم العظيم قد أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف منهم مكي ابن أبي طالب القيسي وهو عالم القراءات المشهور وغيره وبعض المعاصرين كذلك قد أفرده بالتصنيف ولا يوجد كتب فيما أعلم من كتب علوم القرآن خاصة من كتب المعاصرين إلا قد ورد فيها هذا الموضوع والسيوطي رحمه الله قد ذكر من أفرد هذا العلم بالتصنيف وافتتح به الإتقان فقال رحمه الله النوع الأول معرفة المكي والمدني ثم ذكر في ذلك فصولا مهمة والذي نظر في الإتقان للسيوطي لا يحتاج بعده إلى النظر في الكتب الأخرى والسيوطي رحمه الله قد ذكر أنواع عديدة والحقيقة أنها ليست, ليست أنواع أو ليست علوم بذاتها وإنما هي تعتبر من أنواع المكي والمدني وقد نعتبرها تفصيلاً وتدقيقاً لهذا الموضوع فمن ذلك مثلا أنه ذكر كما قلنا في النوع الأول قال معرفة المكي والمدني والثاني معرفة الحضر والسفري والثالث معرفة النهار والليل والرابع الصيف والشتاء والخامس الفراش والنوم والسادس والأرض والسماء فكل هذا ذكره ذكر ستة أنواع وفي الحقيقة يدرجها العلماء في علم المكة والمدني وتفصيل السيوط وتحليلات العلماء في هذا الموضوع يبين بوضوح شدة عنايتهم بمعرفة أمكنة النزول وأزمانه ولذلك في هذا الموضوع فوائد عديدة وأعظمها فهم النصوص القرآنية وإدراك معانيها الوافرة واستقصاء مدولاتها العظيمة ولو كان أو لو كانت الفائدة الوحيدة هي فهم كلام الله عز وجل وفهم الخطاب القرآني والوصول إلى التفسير الصحيح لك بذلك فائدة والعلماء قد ذكروا أن المفسر لكلام الله عز وجل لا يصح له ولا ينبغي له أن يفسر كلام الله عز وجل وهو لا يدرك هذا العلم فننقل إليكم إن كان فيه بعض الطول لكنه مهم ولعله يشعرنا بعظم الخطر في التفسير وأن من لم يتمكن ومن لم يكن له آلة التفسير لا يصح له القول على الله بغير علم يقول أحد العلماء وهو الحسن النيسابوري أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتابه التنبيه على فضل علوم القرآن قال من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة وما نزل بمكة وحكمه مدني وما نزل بالمدينة وحكمه مكي وما نزل بمكة في أهل المدينة وما نزل بالمدينة في أهل مكة وما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزل المدني في مكي وذكر أشياء كثيرة ذكر أشياء كثيرة تفصيليا والذي يهمنا أنه في آخر ذلك قال فهذه خمسة وجها ذكر في كلامه خمسة وعشرين وجها قال من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى لا يجوز لنا الكلام في كتاب في كلام الله عز وجل والتفسير كلام الله على قول أبو القاسم النيسابوري إذا لم تعلم كل هذه التفاصيل هذه الأوجه ذكرها عن ما نزل مشيعا وما نزل مفردا وما نزل بالحديب وما نزل بالطائف إلى آخره وما نزل ليلة وما نزل نهارا وآليات المكيات في المدنيات وما حمل من مكة إلى المدينة إلى آخره كلها تفاصيل وما نزل مجملا وما نزل مبينا ومفصما وما الذي اختلفوا فيه في المزول فقال كل هذه الأوجه من لم يتعلمها ويضبطها لا يتكلم في الله في كتاب الله ابن العربي المالكي في كتابه الناسخ المنسوخ يقول الذي علمناه على الجملة من القرآن بدون تفصيل يعني أن منه مكياً ومدنيا وسفارياً وحضرياً يعني في السفر وفي الحضر وليلياً ونهارياً وسمائياً وأرضياً وما نزل بين السماء والأرض وما نزل تحت الأرض في الغار ويعني كسورة المرسلات مثلا يعني نزلت في لزلت ليلا في غال بميناء من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة ثلاثة عشرة سنة ينزل عليه الوحي وكذا في المدينة بقي عشر سنين ولا ريب أن الفترة المكية تختلف اختلافا كبيرا عن الفترة المدنية من جهات عديدة ف والحال في مكة ليس هو الحال في المدينة، ولا المناخ، ولا البيئة، ولا العدد، ولا شيء،, ولا شيء لا يوجد يعني نقاط التقاء القليل. ففي أول البعثة في مكة كان المسلمون قلة قلة, قلة قليلة، والمشركون هم الأكثر، وهم أصحاب البلد، وهم أصحاب القوة فكان القرآن يدافع عنهم ويدافع عن المسلمين ويرفق بهم ويثبت قلوبهم ويهتم بالعقيدة المتكونة والمبنية على الإيمان بالله خاصة اليوم الآخر ويحثهم ويدعوهم إلى حسن الخلق والصبر عند البلاء وعند المصائب وفي نفس الوقت كان متكلفا كان القرآن متكلفا بجدال المشركين وبمقارعة أدلتهم وبتحتيم معتقداتهم الزائفة بحجج صاطعة قوية تبتل جميع أباطلهم وتخاريفهم والمشركون في ذلك الزمان من أهل مكة ومن قبائل العرب هم الغاية في الفصاحة والبلاغة وفيهم عناد وفيهم استكبار عن الحق والقرآن قد ظل ينافحهم وأقام عليهم الحجة ومن ذلك نشأت النواة الأولى واللبنة الأولى لدولة الإسلام التي أعزها الله ونصرها لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الجماعة المؤمنة إلى المدينة وجد آخرين من المسلمين وهم الأنصار الذين كانوا ينتظرون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليهم حتى يحتفوا بهم ويؤاسوهم ويؤسوهم و وقد آخى بينهم عليه الصلاة والسلام وفي قصة المؤخى يعني عبر جميلة وخير خير دليل وخير المثال على أن هذه الأمة مهما اختلفت أجناسها ومهما اختلفت لغاتها ومهما اختلفت بلدانهم فهم كاللبن الواحدة وكاليد الواحدة لا يختلفوا عربي وأعجبي إلا ب إلا بالدين إلا بالتقوى فكل مسلم على وجه الأرض فهو أخ لك يا أخي ويا أختي كل مسلم على وجه الأرض مهما كان بلده ومهما كان شكله ومهما كانت لغته فهو أخوك هو أخوك المسلم لا تخير عليه أحد من غير المسلمين بعد ذلك بعد أن آخ بينهم وأسس عليه الصلاة والسلام دولة مسلمة اسلامية صالحة واستتب الأمر بدأت الأحكام الشرعية وأحكام الشريعة تنزل تدريجيا وذلك أن النفوس قد هويت لقبول التكاليف والفرائض الشرعية ولهذا الواقع التاريخي لدولة إسلامية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد القرآن وآياته لذلك بسبب هذا اعتنى العلماء بمعرفة المكة والمدنة والقرآن وقدوتهم في ذلك وأسوتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين جاءت عنهم ألفاظ قوية وألفاظ رشيقة تبين أنهم كانوا أشد كانوا من أشد الناس عناية بأسفل التفريق ومعرفة ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة وما نزل في الليل والنهار إلى آخره كما قدمنا فالمثال مثلا من أمثلة ذلك الخليفة الراشد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت يعني ما هو السبب, السبب نزول يومي وأين, وأين أنزلت إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سوكلاء قد أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن مسعود العالم الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم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 استلاحات مختلفة عند العلماء وذلك ذلك الاختلاف مبني على اختلافهم في تحديد ظوابط الحكم على الصور والآيات يعني كيف يحكم العالم على الصورة بأنها في مكية أو مدني هل يكون ذلك باعتبار الزمان أو يكون باعتبار المكان؟ أو يكون باعتبار الخطاب والذي رجحه جماعة من المحققين ومن كبار أهل العلم وربما هو القول الذي لا يمكن الاستدرك عليه هو الاعتبار بالزمان وهي الهجرة النبوية فما نزل قبل الهجرة فهو من قبيل المكي وما نزل بعدها فهو من قبيل المدني فمن ذلك مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية العظيمة نزلت بمكة في بطحي مكة بعرفت فإن اعتبرنا بالمكان سنقول هي آية مكية وإن اعتبرنا بالزمان وهو الراجح كما تقدم فالآية مدنية أرجو أن يكون الكلام واضحا ومثلا من اعتبر بالخطاب فإنه يفرق بين قوله تعالى يا بني آدم وبين أو يا أيها الناس وبين يا أيها الذين آمنوا فيقول أنك إذا وجدت يا بني آدم أو يا أيها الناس فهذا دليل على أن الصورة مكية أو على أن الآيات مكية وأما إذا وجدت خطاب الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا فهذا من قبيل المدني وفي هذا إشكاله لأن مطلع صورة النساء وصورة النساء مدنية بإشماع العلماء فيها قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس الواحدة إذن قال يا أيها الناس فمن قال الخطاب هنا يحتاج إلى أن يقول هناك استثناءات والقول الذي ليس فيه استثناءات هو أولى بالتقديم والترجح وكذلك مثلا في سورة, سورة البقرة في سورة البقرة فيها قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي لخلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وصورة البقرة مدنية بالإجماع فإن قلت يا أيها الناس تدل على أنها مكية فهذا فيه إشكاف وكذا سورة الحجرات فيها يا أيها الناس وقد حكي الإجماع أنها مدنية وفيها قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذاك المؤنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله يأتقاكم الآيات لذا فالضابط الصحيح أن المكية ما نزل قبل الهجرة والمدنية ما نزل بعدها والوصف بأن الصورة مكية أو مدنية فهذا وصف أغلبي فقد يكون في بعض السور المكية آيات مدنية والعكس أيضا صحيح إذن الخلاصة من هذه الكلمات ان أننا علينا أن نعلم أن المكية ما نزل قبل الهجاب والمدنية ما نزل بعدها وأن ذلك وصف على الأكثر فقد تكون الصورة كلها مكية وقد تكون مكية وفيها بعض الآيات المدنية والعكس أيضا وقلنا أن العلماء ذكروا ثلاثة أقوال منها أن من هناك من اعتبر بالخطاب هناك من اعتبر بالمكان والراجح أن الاعتبار يكون بالزمان ولعن لنا سنقف هنا وإن شاء الله نكمل المرة القادمة بإذن الله نذكر ما هو عدد الصور المكية وما هو عدد الصور المدنية وبإذن الله أيضا نذكر كيف نصل إلى معرفة الصور المكية وصور المدنية بعلامات ذكرها العلماء وظواب ذكرها وألفاظ توجد في المكية دون المدنية وقد توجد في المدنية دون المكية فنترك هذا إن شاء الله للمرة القادمة وأستأذنكم في المغادرة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا نستغفرك واتوب إليك بارك الله فيكم ونفع الله بكم والسلام عليكم